وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَلِيَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا مَّضَمْمُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَبْعَ وَلَا نَفْعَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَهُ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَهُ وَلَا حَيَاتَهُ وَلَا لُشُورَاهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هذا إِلَّا قُونَ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَظُّرًا فَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتُتِبَا فَهِيَ ثُمَّ عَلَيْهِ بُكْرَتَانِ وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلِمَ السِّرَّ وَفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ وَيَجْعَلُكَ قُصُورًا بَلْ كَذَبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ ثَعِيرًا إِذَا رَأَتُم مِمَّا كَانُوا بَعِيدًا سَبِعُ لَهَا تَغْلِبُوا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا منها كان ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المستقون كانت لهم جزاء ومطيرا لهم فيها ما يشاء نخاندين كان على ربك وعدا ممسولا ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيفول عنكم اظللتم عبادها انا لهم ضل السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك ما كان ينضي لنا أن نستخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا وكانوا قوما دورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم من كم ندقه عذابا كبيرا، وما عرّضنا قبلك من المؤمنين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض في سماء، أتصبرون؟ وكان ربك بخيرا فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَن نُزَهِّرَ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَتَعَتَّوا عُتُوًّا كَبِيرًا هَلْ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ كَلابِشْرَاءَ يَوْمِ عِيدٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَكُونُونَ حِجَمًا مَحْجُورًا وَقَدَّنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ فجعلناه أباً من طراف أصحاب الجنة يوم عيد خير مستقراف أصحاب الجنة يوم عيد خير مستقراف وأحسن مقبل ويوم تشفق السماء بالغمام تو تضل الملك يوم عيد للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني استقلت مع رسول سبيله يا ويل ليتني لم استخبذ لان خليل لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا وكان الشيطان للإنسان خدولا ويوم يعظ الظالم على يديه ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا يقول يا ليسني يقول يا ليسني يقول يا ليتني استخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليسني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني لقد أضلني عن ذكر بعد عذاب أني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال موسى يا رب إن قوم إن قوم استخدوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وتفى بربك آديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فذلك لن تبته فيه فأعدك ورثناه ترثيلا ولا يعتونك بمثل إلا أجئناك بالحق وأحسنك صيغة الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وقلنا جابا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم فَقَوْمَ النُّحِلَّمَا كَذَّبُوا ثُلَاثَ رَقْعٍ عَلَيْهِمْ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنَ النَّاسِ عَائِيَةً وَأَعْتَدْنَا لِفَضْلٍ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمًَا وَعَادَ وَتَمُودَ وَأَصْحَابَهُ بَيْنَ ذَلِكَ كثيراً وَكُلٌّ عَنْ بَرَبْنَا لَمْ تَارَ وَكُلٌّ تَضَرَّنَا تَسْبِيرَا وَنَقَدَعَتْ عَلَى الْقَوْمِ يَتِىً انْطَرَقَتْ مَطَرُ السُّوءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْهُ كَأَن يَسْتَخِذُّونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَأَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَنَا إن كاد ليضلنا عن آليتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من استخذ إله هم هواه أفعنت تكون عليه وكيلا أم تحسب عنا أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فلم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه جليلا ثم قضطناه إلينا قضبا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم تباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الذياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء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 فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عز فرعة وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا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 اِنَّ مَنْ شَاءَ اَن يَّتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَأَسْبَغَ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا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 نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها فراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الميل والنهار حلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهنون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن ساءت مستقوا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله لمن آفر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقع تما يضع له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبذل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مَضُوْبِ اللَّهُ مَضُوكِ رَاعَ وَالَّذِينَ إِذَا دُكِرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَقْتُوْوَ عَلَيْهَا قُمْ وَعْمِيَانَ وَالَّذِينَ يَقُونُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ عَذْوَعْدِنَا ربنا هبلنا من عزواجنا وزرياتنا قوة عين واجعلنا للمستقين عماما أولئك يجزون الغرفة بما صدروا ويلفطون فيها سحية وسلاما خالدين فيها خالدين حتى يتم استقرا ومقاما قل ما يعذر بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما